وَاسْتَغْفِرْ لِنَفْسِكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَحْذُرْ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدل تجري من تحت ِمُ الأأَنه يُحَلَونَ فيِي جاَ مِن أَتَوِرَ مِن ذَهَب يحََّونَ فيِي جاَ مِن أَسوَِ مِن ذَهَبِ وَيَبَتُونَ فِي يابًَا قُذْرَ ومتكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أحناب ويوم حَفَف نهُ مَا بَِفْلِ وَجَعَن بَينَهُ مَا زَرعى كِتَجََّ سَيْنِ آتَكُكُ لَهَا وَلَمْ صَغ مِنْهُ شَيْئ وَفَجرَرنَّ خِلَ لَهُ